کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا نازلتی ما لقى عندك اعد آل المصطفى کربلا یا <يا> کربلا کم <كربلا> <كربلا> علا تر بك لما <كربلا> من دم سالة ومن دمع جرا يا, يا كربلا يا كربلا لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحيد السيف على ورد الردا تكسفوا الشمس شموسا منهم لا تدانيها ضياء وعلاء وتنوس الوحش من أجسادهم أرجل الصدق وأيمان الندى ووجوها كالمصابيح فمن قمر غاب ونجم قد هوا خيرتهن الليالي وغدا كربلا يا كربلا يا كربلا جائر الحكم عليهم كربلا يا كربلا, يا كربلا کربلا یا کربلا یا کربلا کربلا لاذت کربن لو عاينتهم وهم ما بين قتل من رميد يمنع الظل عاطش يسقى أنا ببلقنا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا ليس هذا لرسول الله يا أمة الطبيان والبغي جزا جزر جزر الأضاح نسله كربلا يا كربلا, يا كربلا ثم ساقوا أهله سوق الإمام كربلا يا كربلا يا كربلا هاتفات برسول الله فيه يا, يا كربلا يا كربلا بهار السعي وعثرات الخطار يا كربلا يا كربلا يا كربلا يوم لا كسر حجاب المانعون بدلة العين ولا ضل خبا أدرك الكفر بهم ثاراته وأزيل الغي منهم فاشتفاه يا قتيلاً قوض الدهر به عمود الدين وأعلام الهدى قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساب وصريعاً عالج الموت بلا كربلا يا كربلا يا كربلا شدي لحيي ولا مدي كربلا يا كربلا يا كربلا فسلوه بدم الطعن وماء كفنوه غير بوغى اثرى كربلا يا كربلا مرهقا يدعو ولا غوث له مآب بر وجد مصطفى هو بام رفع الله لها على من ما بين نسوان الورا جد واب يدعوهما جد يا جد أغثني يا أبا يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى ريت له فاطمة كربلا يا كربلا يا كربلا وابها وعلي ذو العلا لورسول الله يحيى بعده كربلا يا كربلا يا كربلا